بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غداء أحوى سنقرعك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما وليسرك لليسر فذكر إن بعث الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يطل النار الكبرى ثم لا ينص فيه أفلح من تذكى وذكرت ربه فضل بل توفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لبصح في الأولى صحف إبراهيم ومو